نعم. أحسن ا ل ل هذا إليكم ه أ ب و عابد من ج د ة يقول هل للزمن ومرور الزمن ت أ ث ي ر على الفتوى الفتوى ل ا ت ت خ ل ف الفتوى ا ل م ب ن ي ة على الدليل لا تختلف في الازمان ا ل ت م ا س من المفتي واجتهاد في, في اصابه الدليل ثم تبين له بعد ذلك وبلغه علم أ ك ث ر مما قبل فانه يغير الفتوى ويرجع إلى الراجح وإلى الصواب إلى وإلى ويرجع